بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم المود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود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 والله على كل شيء شهيد 113. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق